وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يحب بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون